وَهُنُم مِّنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْفِ وأوحينا إلى أم موسى أنا ضعي فإذا خفت பிவா தனி பி பிவா கா اتَّقُوا آلَ ابْنِ مَيْمُونَ لَكُمْ نَلُومُ مَنْ دَعَا وَعُذْنَا إِنَّ मैं फिर